بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجاب وبست الجبال بساب فكانت هباء منبثاب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 في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أذكارا عوبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرعون على الحث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا تراب وعذابا إننا لمبعوثون انَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَنَجْمَعُونَا إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ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 إنا لمغرمون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون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 فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلو لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن تنظرون، ونحن أقرضوا إليه منكم ولكن فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرُجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 ضالين فنزل من حميم 125. جحيم 126. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم